السلام عليكم طيب الحمد لله توقفنا في اللقاء السابق عند ومن الهم هم الرؤية يراها المرء طبعا خذنا الهم الذي اعتري الداعية أثناء دعوته وهم العبادات وهم الصادق بتكذيبه وهم البريء من بسبب تهمة الباطلة ومنها الهم بما يحصل للزوجة والذرية بعد بعدة موت الزوج ومنها الهم بسبب الدين وذكرنا قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه وتوقفنا عند الهم الرؤية يراها المرء وقلنا طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم الحريس معروف وقد وقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينما أنا نائم بين انا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحى الله إلي أن أنفقهما فنفقتهما فذهب فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة أيضا ووقع ابن عمر رضي الله عنهما قال ووقع لابن عمر رضي الله عنهما هم بسبب رؤية رأيها وقد حدثنا عن ذلك فقال كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لي مبيت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يأتونه فيقصون عليه الرؤية قال فقلت ما لي لا أرى رؤيا فقال ما لي لا أرى شيئا فرأيت كأن الناس يحشرون فيرمى بهم على أرجلهم في رك في ركي فيرمى بهم على أرجلهم في ركي فأخذت فلما دنا إلى البئر قال رجلاً قال رجل خذوا به ذات اليمين فلما استيقظت همتني رؤياي هنا موضع نوضع الشاه همتني رؤياي واشفقت منها واشفقت منها فسألت حفصه عنها فقالت نعم ما رأيت فقلت لها سلي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته قال نعم الرجل عبد الله حيث طبعا إيه شيخنا الشيخ الحويني تكلم عنه وشرحه كثيرا في خطبه ودروسه فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل سبحان الله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل أيضا حدثنا موسى حدثنا موسى ابن خالد عن إبراهيم ابن محمد الفزاري عن عبيد الله ابن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث قال, قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح قال نافع وكان ابن عمر يصلي الليل فهذه موضع الشاهد إن الواحد مننا ممكن يجيل هم بسبب رؤية رأيه ايضا هناك القصه المعروفه ايضا قصه ابن عمر ودي برضه نفس القصه بس بالتفصيل ماشي رسول الله عليه وسلم قال فيها برضه يعني عشان ما نطولش عليكم قال رسول الله وسلم ان عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل لو كان يصلي من الليل فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة رضي الله عنه المرضى طبعا الرؤية كالتالة جمع فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقبعة من حديد يقبلاني بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم إلى آخر الآية الحارس في الشريعة علاج للهم الحاصل بسبب المنامات والأحلام المقلقة أولا التفلو عن اليمين عن الشمال ثلاثة أول حاجة التفلو التفلو عن الشمال ثلاثة ده أول حاجة أخوة اثنين الاستعاذة الاستعاذة بالله من الشيطان ثلاثة أيضا وأن يغير الجنب الذي كان نائما عليه أو يقوم فيصلي آخر حاجة ولا يحدث برؤياه برؤياه, برؤياه تلك أحدا من الناس هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طيب بعد هذا العرض للطائفة من أنواع هموم الدنيا فقد آن الأوان للحديث عن العلاج ولا شك أن العقيدة تؤثر في المعالجة فترى كثيرا من الكفار وكذلك ضعفاء الإيمان يصابون بالانهيار أو يقدمون على الانتحار للتخلص من الكآبة والحضوض واليأس إذا ما وقعوا في ورطة أو أصابتهم مصيبة فكم ملئت من المستشفيات طبعا الناس أضعفها فيها يعني بيجي انهيار عصبي أو صدمة نفسية وكم أثرت هذه الأمور على كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى العجز التام أو فقدان العقل والجنون. شرس العريفي كان له جولة في أحد المستشفيات، يسأل الله العفو والعافية رب العالمين أما من اهتدى بهدي الإسلام فإنه يجد العلاج فيما أتى من لدن عليم خبير الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهلما إلى استعراض من أنواع العلاجات التي جاءت في هذه الشريعة هنأخذ بس حاجة الوحدة النهاردة أول حاجة التسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فننحي أنه حياة طيبة ونجزي أن أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل إذن تسلح بالإيمان والعمل الصالح فان المؤمنين بالله الايمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والاخلاق والدنيا والاخره معهم أصول واسس يتعاملون بها مع كل ما يرد عليهم انواع المسرات والأحزان ايه اللي بيحصل يتلقون النعم والمسار بقبول الله وشكر عليها ويستعملونها فيما ينفع فإذا فعلوا ذلك أحسوا ببهجتها وطعموا في بق وطمعوا في في بقائها وبركتها ورجاء ثوابها ورجاء ثواب شكرها غير ذلك من الأمور العظيمة التي تفوق بخيراتها وبركاتها تلك المسرات ده أول إيه أول شيء ماشي. أول شيء النعمة يتلقونها بشيء من, إيه؟ من الشكر القبول والشكر والاستعمال فيما ينفع أيضا يتلقون المدار والمكاره والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه فالصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد فيحصلون منافع كثيرة من جراء هذه المكاره سبحان الله ومن ذلك المقاومات النافعة والتجارب المفيدة وقوة النفس سبحان الله هذا ما يحصله المرء هذا الله كلمه اخونا بحار يعني اي ابتلاء جماعة بيبقى في كذا حاجة بيكتسب مقاومه يعني الصحابة رباهم الله سبحانه وتعالى بالابتلاءات سبحان الله في بقى جاي عنده مقاومة مثلا يعني ممكن يقاوم الجوع مثلا ممكن يقاوم حر الصحراء ممكن يقاوم إن أصعب الظروف سبحان الله أيضا تكسب هذه الابتلاءات تجارب مفيدة أيضا قوة في النفس وأيضا الصبر واحتساب الأجر والثواب وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تضمحل معها المكاره يعني أنا دخلت أحصل لمسأ المشكلة هذه المشكلة ازددت بها خبرة ازددت بهذه المشكلة خبرة وحنكة وصبر زي واحد مثلا راح الجيش راح طبعا الجيش طبعا في مصر معروف بيطلع رجال يعلمه انه هو ازاي استحمل الحرب يقف خدمة كم ساعة الأكل أي أكل سبحان الله ليه هو عايز يخشنه فهو يوضع في ابتلاء ولا حوله أخوة إلا بالله بحيث أنه بيطلع منه إنسان جديد بعد ما كان إنسان دلوع ابن ماما ابن بابا سبحان الله بيطلع ولد بيطلع مش ولد بقى بيطلع راجل سبحان الله فهذه من الفوائد مما يحصل بها الصب واحتساب الأجر وأيضا تضمحل معها هذه المكاره وتحل محلها, وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله سبحانه وتعالى خلاص؟ كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجبا لأمر المؤمن دعا إن شاء الله عزيزينا جماعة نحفظ هذا الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره إنه إن أمره إن أمره كله لا خير وليس ذاك لاحد الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته دراء دراء فكان فص... و ان اصابته دراء صبر فكان خيرا له وهذا وهكذا يكون النظر الايجابي الى الابتلاء خلاص نكتفي نختفي ان شاء الله بإيه بالجزئيه دي ان شاء الله ونكمل في وقت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاضي أخواني إبراهيم